اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يرى الذين كفروا أن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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا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 صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم منصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. لقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلككم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها طال عليهم العمر أفلا يرون أن نانات الأرض نقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يَا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان بثقال حبة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 قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبنا لها عابدين قال لقد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 فاجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتين يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا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 نا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم لخسرين ونجينا هو ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين